صلاة التراويح يا الله استوي واستقيم عقد الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وَالْقَوْلُ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَالسَّارِبُ بِالنَّهَاءِ لَهُ مُعَذِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء أن فلا مرد له وما لهم سَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ سِقَالٌ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي الله وهو شديد المحال الله أذر سمع الله لمن حمده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 كافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال الله أكبر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 انزل من السماء ماءا فسال التوديه فسال التوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومن ما يلقون عليه في النار بتغ رائحه بيت مداع زبد كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزَّبَدُ فيذهب جفاء وأما مَا ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال الله سمع الله من حميده الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الله أكبر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 وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو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 الله أكبر سمع الله لمن الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضال والَّذينَ الصَدَرُ بَتِرَ أَوجُهِ رَبِّهِم وَأَقَام الصَّلَةَ وَأَ فَقُومِ بَّا رَزَقنَاهُ وَأَن سَنْقُمِ رَزَقنَاهُ صَِو وَعَانكَ وَيَدَرَأونَ بِالحَسَنَةِ السَّئَ جََّ تُعَدنِي يَدَقُل لَهَا وَمَ صَلَحَ مِنْ آذَائلِبٍ وَأَزواجِهِب وَذُّاتِهِمْ وَالْمَلَ إِكَ تُ يَدَقُرونَ عَلَيدِم مِنْ كُلّبَبَ سَلَ عَلَيكُم بِمَا صَظَرُتُمْ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 وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متى سمع الله لنا الحميدة سيدنا عليه نور الله السلام عليكم ورحمه الله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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أدعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال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 الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحصن مآب كذلك أرسلناك في أمة ربا وَجَاءَتْهُمْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَفْنُوا عَلَيْهِمْ لِتَفْنُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ذل الله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذا الناس وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَرَجِ الْحَتِّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ اللہ